سبع استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها الملابس قميص سروال تنورة قبعة بلوفر جورب بدلة ربطة عنق حذاء حزام